حص على موقع من الم على قبل شط بس اسد لو اتحط عمري من حد ما جلل حط مقالك بارو في اللي مكتوب معروف ما فيش منه يا بارو لو السلسله عود ده مسحور مش فارق لي البو خلاص واستحمل اللي دور ابن كمل لغايه الدور ما بخنش والخوف علي وانا ليا عمري ما بعتش على معايا بلا ما بقلش وبطول اسند له دم جاي يا ابني انت خرجتش عالمابيش انا اسمي في قاوي على الشباب فورت واحد الباجري خان اصبر رجله مش اس بشوفه إلا وفي نظر سبرت وحش البلد والصحل سبرت وعفصامه يا باي باي من جاي من ممت ودعي علي المات وآخر في رجلين فأنا خزم من جولة بلعب في في جومي من راعي بس دابي لسا جاكين اضربه بضربه وصدادني الكارفين وعمل اللي فيه مساجينة يا حبسة الاندوم دون ما على باله هو انا كنت مخلص ليك وبصوره وما هكل حد للموت بتتكلمني عشان الاقسام تسلمني هيبقى امنك جات زي ايد من مع بعض بالصفر كانوا بديه كلهم جدت قسم طمين وني مش عرفه وصاله الغياب والبعد ده كله يوم ما بيمشي فراح الناية وعيشني قلب اخو غصبنا عنا انا عارف انك زالا مني حالي شفت انا ربي عني اخوك في الديد مدعو بيقول لي ما بقتش حلق فلوس في الوسف راغوني وانتا فعدت محبوض في الهيابة جتحولت لجابوس ساما جامد ما خدوا كل حاجه وشابك دثار وانا كنت وحدي اتحول من اللي مع صاحبي زعل بيقوى مع علبه لا ما اجيب لحم ني ف رن زميلي ده فين نجيب متجيلي من الضرب ميت ماجد حي عليا كلمه جو بوب سم شعر بانت من صدام تو اسمي لوي فيت فاضل لو جد قدامه مشات يعيش عمر البطال احذروا خراطيش يا رب فك الدنيا علي شو اذكر يا, يا رب معايا السلطان احمد نزلته يا جدعاد يوسف وشاب يا عمي معروف نمبر وان جن البنات معروف يا قدرت مع عمري سمك يا معناقي على موقع مارجنات